والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمبيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن انه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير